أفلا تتذكرون يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرض إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعزون ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم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 وَجَعَلَ لَكُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ وَقَالُوا أَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ بَلْ هُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ كَافِرُونَ قل يتوفاكم ملك الموت الذي يوكل بكم ثم إلى ربكم